مَنْ دَخَلَ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّآئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ عِندَ اللَّهِ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواريكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ولكن مات عنهم مدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه الأمهاتهم وَأُلُوَّ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ من الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أُولِي أَكْمَلَ عُرُوفَهُمْ كَانَ دَالِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْقُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ لِثَقَّهُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وإبراهيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ الْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ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 إذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا سالت الابصار وبلغت قلوب الحناجر وتظنون بالله الظناما هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا ما وعدنا الله وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلا عورة وإذ صارت طائفة منهم يا أهل يسرب يا أهل يسرب لا مقابلكم فرجر ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارًا ولو دُخلت عليهم من أقفارها ثم سئل الفدنة ثم سئل الفدنة لا وما تنبتوا بها إلا يسيرون ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدباء وكان عهد الله مسؤولا كل يوم فعقوم الفرار وإفرت من الموت أو القتل وإذا اللات متعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحما ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا, إلينا ولا ي البأس إلا قليلا أشحَّةٌ عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم من الموت فإذا ذهب الخوف سرقكم بألسنة حداد أشحَّةٌ على الخير أولارك لم يؤمنوا فأحبق الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسوع يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يودوا لو أنهم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 وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال مَا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا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 من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تقروها وكان الله على كل شيء قديرا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 أن النبي من يأتيك نبفا حشة مبينة من يأتيك نبفا حشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. ومن يقلت مَنْ يَقُلْتُمْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْنَ صَالِحًا وَتَعْمَلْنَ صَالِحًا نُؤْتِهِ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ وقرن في بيوتكم ولا تبرجوا تبرج الجاهلية الاولى وقرن في بيوتكم ولا تبرجوا تبرج الجاهلية الاولى واقموا الصلاة وادينوا السكاة واطيعوا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا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 والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قدر الله ورسوله أمرًا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 ما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدام عم قدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه, ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيفا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن, ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين امنوا الله يذكركم كثيرا وسبحوه بكاوتون واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات الى النور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 ورسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مميرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تقع الكافرين والمنافقين ودع أداهم, ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إذا نتحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من القبر أنتمسون من القبر أنتمسون فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي وإنا قلنا لك أزواجك التي أديت أجرهم وما ملكت يمينك مننا الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك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 جُرِجِينَ من تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِنْ مَنْ عَزَلْتَ لَا جَنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ وَلَا يَحْزُنُنَا وَيَرْضَيْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ان كلهم والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما لا يحل لكم النساء من بعد وانا ان تبدل بهم ولا ان تبدل بهم من ازواج ولو اعجبك حسنهم ولو اعجبت حسنهم الا ما ملكت يمينك وكان الله عليما لشيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام, إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناطرين إلىه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم إن ذلكم كان يؤذي النبي فَيَسْتَحِي لِكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي لِنَا الْحَقَّ وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَدَاعٍ فَسَأَلُوهُنَّ لِوَرَاءِ حِجَابٍ دَالِكُمْ أَطْهَارٌ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَكِحُوا وَلَا أَن تنكحوا من بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ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 ولا ولا نسائهم ولا ما ملكت خيمله متقيا الله واتقيا الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.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 ونساء المؤمنين يدلين عليهم أن من جلابيبهم ذلك ادنا اي عرفنا فلا يؤذيه وكان الله غفورا رحيما لا ان لم ينتهوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يشاورونك فيها إلا قليلا ملعون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 وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجبون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجولهم في النار يقولون, يقولون يا ليتنا أقعنا الله وأقعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أضعنا سادتنا وكبرانا، وقالوا ربنا إننا أضعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل ربنا آتينا عبئين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة.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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملناها فأبين أي يحملناها وأشبقنا منها. وحملها الإنسان إنّه كان ظلماً جهلاً وحملها الإنسان إنّه كان ظلماً جهلاً ليُعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله خير رحيم.